إن يسقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسقوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا يَوْمَ يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير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 كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قولا إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا حل لهم ولا هم يحلون لهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن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 وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي أَلْتُمْ بِهِ مُؤْمِنٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُنَّ وَلَا يَزْنِنَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِنَّ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ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 قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور صدق الله العظيم